Oh <imitation> لو اتكلم هيحلف لك محدش عدى على الدنيا وخد منها مكان رجلك لو اتكلم هيحلف لك محدش عدى على الدنيا وخد منها مكان رجلك لو اتكلم يحلف لا محدش عدى الدنيا وخد منها وابلك يا ما قالوا هنبسي عندنا وابلك يا ما قالوا هنبسي زي ما شفنا دخلوا طلعوا وخد منها زي ما شوفنا دخلوا وطلعوا وخد منها مكارك لك لو تكلمها يحلف لك محدش عدى عالدنيا وخد منها مكارك لك لو تكلمها يحلف لك محدش عدى الدنيا وخذ منها هتمشي مش هتصلح فيها مش هطيف هتمشي مش هتصلح فيها مش هطيف ومهما تمتلك فيها هتفضل ضيف مفيش إلا أوي واحد وكله ضعيف ما فيش إلا قوي واحد وكله ضعيف حقيقة للناس مكانك لك لك لو يتكلمها يحلف لك محدش عدى عاد ع الدنيا وخدمنا Ma'had d'ishad d'ad dunia, aku tak mina. Ma'had d'ishfina ma'asum, min ma fatinha. Ma'had d'ishfina ma'asum, min ma fatinha. لو لا الستر مش هنطيق نبص البعض بنمسك فيها ليه لما احنا عارفينها ولا دامت ولا هتدوم في مرة الحال حقيقة لللي ناسنها كان رجلك لو تجلمها يحلف لك ما حد شاد عالدنيا وخد منها ما يكفيك لن لو اتكلم ما يحلفلن ما حد شاد عالدنيا وخد منها حقيقه للناس نها